يُنَبَّوَ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَ لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرآنَهُ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 وَنُيْفَعَلُ بِهَا فَاقِرَهُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ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 أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتَرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طُفَةً مِنْ مَنِيُّ نَا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟